ولا نبلون نفوس بشيء. ونقص من الموالی وعلا والسوار ونقص من الذين إذا أصابهم مصيبات فلوا بالله لله وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرِّجْعَىٰ ۚ امور ما الله هو مو اوتلو الله ولا واللَّهُ قُدُّوسٌ سَمَاوَاتٌ وَأَرْضٌ الَّذِينَ إِذَا وَمُقِيمَ الصَّلَاةِ عَجَلَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَعْمَضُوا وَأَلَنْ